إذن الذي ينظر في خلق الله تبارك وتعالى يجد الأمر العجيب في ذلك فنحن أيها الإخوة نجد هذا الأمر واضحا الآن أمام الأطباء الذين يتكلمون أمام كل من يبحث بل من أراد أن يوجد أي خلل في كتاب الله تبارك وتعالى لن يجد في ذلك خلل حتى يقولون إن أحد المستشرقين كان يبحث في القرآن يريد أن يوجد في القرآن خلل فقر إلى أن وصل إلى قول الله تبارك وتعالى لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون التي تكلمت من هي الآن نملة هذه النملة تقول لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فأخذ يبحث قال هذا الخلل موجود في القرآن كيف؟ قال كيف نملة ويقول لا يحتمنكم والحطم لا يكون إلا الأشياء التي تكون مثل العظام ونحوه يعني من زجاج مثلا فذهب يبحث وجد بعض الباحثين في هذه الأجزاء فقال له نعم هذه النملة في أجزائها نسبة من الزجاج تمثل ما يقارب 62% من الزجاج في جسم النملة فلما وجد هذا عرف أن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى إذا الباحث هنا لا يمكن أن يجد نقصا أو خلل في كتاب الله تبارك وتعالى حتى إن أحدهم لما قرأ في القرآن أول ما بدأ لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. فتأتي من اول آية تجد فيها تحديا لهؤلاء البشر. قال الله تعالى لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين. وتجعلون له اندادا. ذلك رب العالمين. ثم ذكر الله انه اوجد في الارض وجعل فيها اقواتها في كم? في أربعة ايام. اذا هذه كم? كم يوم الان? هناك خلق الارض في يومين. طيب وجعل فيها أقواتها في أربعة أيام ثم قال ثم استوى إلى السماء فسوى سبع سماوات في يومين كم أصبح المجموع؟ كيف ستة؟ خلق الأرض في يومين وجعل فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء خلقها في يومين فبعضهم قرأ قال هذا تناقض كيف تقولون خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهنا عندكم خلق السماوات والأرض في ثماني أيام قلنا ليس كذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنكم لتكفرون هنا تحدي وإشعار للكافرين أنتم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها أقواتها الأقوات مع الخلق تستوي في أربعة أيام يعني جعل فيها أقواتها هنا قال في أربعة أيام أي أن الخلق وجعل الأقوات فيها في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يوم فيكون المجموع ست أيام هذا خلق الله تبارك وتعالى إذن لا تناقض في كتاب الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى يعطيك هذه الآيات حتى تبحث ويجعل الناس يبحثون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق